بسم الله الرحمن الرحيم ي ق ت ر, ر ب ت الساعة انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهوات 私たちの思い出は何でも知っておくことは何でも م っておくことは何でも知っておくことは何でも知っておくことは何でも知っておくことは何でも يوم يدعو الداع إ ل ى شيء نكر خ ش ع ن أ ب ص ا ر ه م يخرجون من ا ل أ ج د ا ف ك أ ن ه م جراد منتشر مهطعين إ ل ى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر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 تجري ب أ ع, آ ع ن ي ن ن ا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إ ن ا أ ر س ل ن ا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر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 الدكر. كذبت قوم لوط بالنذر إ ن ا أ ر س ل ن ا عليهم حاصبا إ ل ا آ آل لوط ل نجيناهم بسحر ن ع م ة من عندنا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 س يهزم الجمع ويولون الدبر بل ا ل س ا ع ة موعدهم و ا ل س ا ع ة أ د ي ي ه ى و أ م ر إ ن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذو قوم السسقر